Assalamualaikum Assalamualaikum al zainal I'm دعوني اناجي حبيبي دعوني اناجي حبيبي ولا تعدوني ولا تعد Wah! Wow. Wow. وآدي لنحو المدينة هام وقلبه وقلبه selawatan kan dia harus teriak-teriak Bu dalam hati juga oke okay, sambil goreng